بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك وحبا ربنا وارضا صلى الله وسلم ومبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحابه أجمعين وبعد فحديثا وصول من توفيق سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا آل التفسير المبارك تفسير الكريم الرحمن وتفسير تفكير كلام المنان الشيخ العلامة عبد الرحمن بن وقص السيد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يا يقول الله تعالى واذا حضر القسمه القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وهذا من احكام الله الحكامه الجليله الجابره للقلوب فقال واذا حضر القسمه أي قسمة المواريث. قل القربة أي الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله القسمة لأن الوارثين من المقصوم عليهم اليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء فارزقوهم منه أي اعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءت بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصر فإن نفوسهم متشوفة إليه وقلوبهم متطلعة فأجبروا خواترهم بما لا يضركم وهو نافعهم فيؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه رضوان الله عليهم إذا بدأت باثورة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوقه إلى ذلك وهذا كله مع إمكان الاعطاء فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أو سم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا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 فليناوله لقمة أو لقمتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدات باكورة أشجارهم اتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك وهذا كله مع إمكان الإعطاء فإن لم يمكن ذلك لكوني حق سفهاء أو سم أهم من ذلك فليقولوا لهم قولا معروفا يردوهم ردا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح نعم فالمعنى واضح وان الله سبحانه وتعالى وتعالى حكمته وجلت أن يجعل للإنسان إذا كان يتشوف امرا وعينا مشروعا مباحا أنه يجعل له شيء من هذا إذا حضر القسمة فإذا كان من غير الوالثين من الأقارب من حضر القسمة هناك أموال تقسم فيشرع أن يجعل له من ذلك إيه؟ نصيب نصيب من حب من ثمر من مال على وجه هدايا على وجه هبات على كذا حتى يغض ما في أنفسه الإنسان مثلا قد يكون فقيرا ويحضر قسم لاقاربه يتقسمون بالملايين فربما أدل في صدره شيئا وربما لعب الشيطان بقلبه فإذا أخذ منها شيئا دع لهم بالبركة ورد ذلك ما في نفسه وهذا من الخلق الحسن وهو على الاستحباب وليس على الوجوب وكل ذلك مع الإمكان أما الوارثون فقسمتهم معروفة والله عز وجل قسم لهم كما سيأتي بعد ذلك يوصيكم الله في اولادكم الذكر في حظ الانثيين فإن كنا نساء فوق قسمتين الآية إذا هذا لهم قسمة لكن إذا حضر القسمة القربة والمساكين إذا حضر والمساكين فارزقهم منه هذا إذا كانوا غير وارثين ولهذا لا يصح بهذه الايه على اعطاء الوصية الواجبة كما يقولون وان الله سبحانه وتعالى قد جعل لهؤلاء نصيبا نقول هذا هذه الوصيه الواجبه تتعارض مع قسمه المال على وفق الشريعه كما نص على ذلك الائمه رحمهم الله تعالى لان فيها اعطاء غير الوارث او المحجوب باتفاق لانه من مات عن ولد او عن ابن وابن ابن فان الذي يرثه الابن والابن يحجب ابن الابن معلوم هذا في تقسيم التركات فإن الأقرب يحجب الابعد إذا كان من طريقه فالابن يحجب ابن الابن والاخ يحجب ابن الاخ والعم يحجب ابن العم وهكذا معلوم هذا لكن وصيه وجيبه فيها توريث للابن وابن الابن وهذا على خلاف قاعده الميراث لكن يعطى استحباب وكذلك لو فتح أمام الناس الوصية المستحبة بدلا من يتعلق ناس بالوصيل وجبة التي يحدث بسببها تقصير بين الأرحام وشحناء وبغضاء لأن أنا الآن ابن ابن مثلا أبي مات في حياتي جدي فأنا واثق بأنني سأرث طبعا عمي الذي هو الابن الذي مات جدي عنه ينازع وأنزع وتحصل قضايا ومحاكم كثيرة جدا وحتى يفصل بيننا بأن يكون لي حق في هذا عمي لا يسامح وأنا قد نازعته لكن لو فتح الباب للوصيعة المستحبة وقيد بن الوصيب واجب هذه على خلاف قاعدة المواريث، فإن نافذ هالجون يبقى الجد في حياته ويعلم أن أبناء ولديه لا يرثون شرعا يبقى يضطرن ويوصي بالوصيعه المستحبة فيوصي بما لا يتعدى الثلاث وتحل القضي وحينئذ الابن لم يعارض ذي لأن الجد هو الذي أعطى في حياته يبقى لم يعارض الابن، فيحصل صنة للأرحام وثانيا موافقة للشريعة يبقى أن نفتح باب الوصية المستحبة بدلا من الوصية الواجبة وهي أصلا لم يعمل بها إلا في قوانين متأخرة وإلا فقبل ذلك لم يكن معمولا به نعم وليحشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريكا مبعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموال اليسام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنة في وصيته أن يأمر بالعدل في وصيته والمساواة فيها بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا أي سدادا مواسقا للفص والمعروف وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم وقيل إن المراد بذلك اولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والزنيوية بما يحبون ان يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم اي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم اهانتهم والقيام عليهم والزامهم لتقوى الله ولما امرهم بذلك زجرهم عن اكل اموال اليتامى وتوعد على ذلك اشد العذاب فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي بغير حق وهذا القيد يخرج به ما تقدم من جواز الأكل للفقير بالمعروف ومن جواز خلص طعامهم لطعام اليتامى يعني أن هذا مباح فلا بأس إن نأكل إذا كان فقيرا فديأكل بالمعروف نعم لكن هذا إذا تعد به الحد فيكون ظلما فمن أكلها ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا أي سإن الذي أكلوه نار تأجد في أجواتهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم وسيصلون تعيرا هل ونار حقيقية أو أنه سبب للنار وسبب للعذاب لأنه يكون في بطونهم نارا يعني ما يودي إلى أن يكون نارا بعد ذلك فهذا من بابي إطلاق السبب على ما يكون من نتيجه نعم وسيصلون سعيرا أي نارا محرقة متقدة وهذا أعظم عيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها موجبة لدخول النار فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر نسأل الله العافية آمين نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوقت نتين فلهما ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبوي لكل واحد منهما الثلث مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث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 من بعد وخية يوصين بها أو دين ولهن الرضو مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وخية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخ فلكل واحد منهما السدف فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم سبحان الله علم الله شح النفوس وبخلها ولهذا لم يترك القسمة مطلقة كما ترك الصلاة كما ترك الزكاة فجاء الأمر بالصلاة مطلقا أقيم الصلاة والأمر بالزكاة مطلقا آت الزكاة ثم جاءت السنة تفصل بعد ذلك لكن الله سبحانه وتعالى تولى القسمة بنفس يعني لم يجعل قسمة المواريث محل اجتهاد لم يجعلها محل اجتهاد وإنما قطعيه قطعيه فالبنت إن كانت واحدة فلها النصف فلا يمكن أن تقول لها الربع والرجل إذا ماتت زوجته وليس لها ولد فله النصف لا احد دخل في هذا، ومع ذلك فالناس يتلاعبون بهذه القسمة، وإن أعطى المحسن منهم فإنما يعطي قدرا مشاعا، إلى من رحم الله ممن يعطي حق الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ندرة في هذا الزمان، في هذا الزمان، لكن الغالب أن الناس يتلاعبون بقسمة المواريث، وقل من يعطي حق الله سبحانه وتعالى الذي نص عليه، ومن لو ترك إذن. الأمر لإجتهاد أو لمطلقة الفطرة وهو أخي يعني أخي مثلا الفطرة تقول حتى بدون قسم ولا كذا إن أبي مات وترك كمال نحن نقسمه نقسمه بيننا طيب معنا أخت الفطرة تقول هذه أخت ضعيفة نجعلها أكثر منا مثلا يبقى على الأقل مثلنا أو نرضيها بشيء من هذا لو ترك ذلك الفطرة وترك ذلك للطبيعة لما أعطى أحد شيئا بل إنك تجد في المحاكم أكثر القضايا بين الأرحام بين الأرحام أخ وأخي وأخوه وأخ وأخته أخ وعمه أخ وأولاد أخ أكثر القضايا في المحاكم أن تكون بين هذا وبسبب التركات مع هذا البيان التفصيل يعني لا تجد مثل هذا التفصيل في أي أمر من الواجبات في الشريعة في كتاب الله هذا كده أمر فص لهذا التفصيل بالربع والنصف والسدس وإن لم يكن وإن كان إلى هذا التفصيل الدقيق جدا ولهذا عمدت علم المواريث إنما ينطلق الإنسان من هذه الآية بأصحاب الفروض كل موارد في القرآن أصحاب فرض فالآية هذه الآية التي في صدر سورة النساء والآية الأخيرة من سورة النساء فيها في الأولى أصحاب الفروض من الأصول ومن الفروع ومن أولادي الأم وفي الأخيرة من الحواشي من الإخوة والأخوات ما عدا هؤلاء فنوم يرتوون بالآية بالعصب وقال صلى الله عليه وسلم مع حكم الفرائض الاهليه فما بقي في أول رجل ذكر كما جاء في الصحيح يعني هاتان الآيتان مع الآيات الأخيرة إذا ضغط إليهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الفرائض الاهليه فما بقي فلأولى رجل ذكر بهذا تكون قد جئت إلى جل أحكام التركات في وقسمة المواليد فماذا لو ترك الأمر لطبائعنا ولنفوسنا الشحيحة البخيله لما أعطى أحد احدا شيئا أرضو أن تنتبهوا هذا التفسير به لهذه الآيات لأنه يعتبر درس مجمل في علم المواليد واختصار مفيد في العلم كله العلم كله نعم هذه الآيات والآية التي هي آخر الصورة من آيات المواريث المتضمنة لها فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثالث في صحيح البخاري الحق الفرائض بأهلها فما بقية لاولى رجل ذكر مشتملات على جل احكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك إلا مراسة الجدات فإنه غير مذكور في ذلك لكنه ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المجاهدة السجر وهذا خفع على كبار صحابك أبي بكر رضي الله عنهم وفي ذلك بيان أن الإنسان قد يخفع عليه المسألة مع فضله نعم وهذا بيان آخر أن الحق لا يقفى على جملة الأمة قد يقفى على بعض أفرادها لكن لا يقفى على جملة الأمة لا يمكن ولكن ذكرنا لكم من قبل إذا جاء واحد بقول ثالث في خلاف طوارثته الأمة أنه على قولين فقوله ردد باطم لا تناقشه أصلا لا تناقشه إذا ورثت الأمة قولين في مسألة وأن المسألة فيها القولان صحابه اقتلوا فيها على قولين ومن بعدهم وهكذا وبقي القولان هكذا ثم جاء واحد قولا ثالثا وظن أنه معطبه من جهة النظري النظر فلا تبحثه اصلا ولا تقول بقى والله احنا نناقش لا تبحثه أصلا ليس عرضا يدخل ليه؟ لأنه لو احتمل حقا لكان لازم ذلك أن الأمة في جميع عصورها خفي علي الحق وهذا مستحيل فإن الأمة لا يغفى على الحق بمجموعه لا تفسير آية ولا تفسير نص ولا حكم شرعي صحيح انتبه لا تفسير آية على المعنى الصحيح ولا تفسير نص على المعنى الصحيح ولا, ولا حكم من الأحكام الشرعية لا يمكن يجمع أهل عصر على خفاء الحق أبدا لكن قد يغفى على البعض إن بالمجموع هذا مستحيل ثم حدثت قولا ثالثا وأو قول لم يسبق إلى زي مثلا تحريم النقاب مش عرض المناقشة أصلا لا تناقشه تحريم النقاب لا تناقش أصلا لا يدخل قولا مطلقا حرم قضيه هذا قول ما عرفت الأمة قط إنما كلام العلماء دائر بين الفرض والفضل لكن إنه النقاب حرام هذا قول أصلا لا ينبغي إدخاله والذي قال إنه مفترض على العلم وأهله لأن واحد في القول اللي يسبق إليه فأي قول جاء ولم يكن فيه عصور ثالثة فإنه قول باطل ولا يقبل المناقشة لأن هذا فيه ادعاء أن الأمة خطي عليها الحق في زمن, إيه؟ زمن معين أو يحصل الإجماع على شيء أو يدعى الاجماع على شيء لم يكن عند ثلث الأمة لأن هذا أيضا فيه الدعاء أن عصرا من عصور هذه الأمة يقفى عليها الحق في المسألة نعم. مع إجمال علماء على ذلك فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أي أولادكم يا معشر الوالدين يعني, يعني لا يتنجون مع الآية في آخر النساء مع حديث الحق وطرق هذا كل استعاب بجل إحكاية إذا ضمنت إلى ذلك ميراث الجدات كما ذكر محمد المسلمة من بن ابن يبقى كده خلاص استوعبنا التركات كلها نعم فقوله تعالى ينصيكم الله في أولادكم أي أولادكم يا معشر الولدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفشونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا, نارا وقودها الناس والحجارة فالأولاد عند والديهم موصى بهم فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهما عليهم ثم ذكر كيفية ارثهم فقال للذكر مثل حظ الانثيين أي الأولاد للصن والاولاد للابن للذكر مثل حظ الانثيين ان لم يكن معهم صاحب فرض أو ما ابقت او ما ابقت الفروض يقتسمونه كذلك وقد اجمع العلماء على ذلك وأنه مع وجود أولاد الصلب فليراق لهم وليس لأولاد الإبن شيء، حيث كان أولاد الصلبي. وقد أجمع العلماء. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فليراق لهم وليس لأولاد الإبن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا. هذا مع اجتماع الذكور والاناث وهنا حالتان يعني كما قلنا اذا ليس لاولاد لي الابن شيء مع الايه مع وجود الابن فاذا وجد الابن حجب ابن الابن وهنا حالتان انصراض الذكور وسياتي حكمها وانصراض الاناث وقد ذكره الله بقوله فان كنا نساء فوق اثنتين أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك طبعا بنات ابن عند ايه عند عدم وجود البنات قال فإن كنا نساء فوق نسائني أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر هذا لا مفهوم على والا وإلا فاثنتين اثنتين وما فوق الاثنين فحكمهم واحد فحكمهم وهو هاتي ان شاء الله لا يفصل فلهن تلك ما ترك وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النص وهذا إجماعهم بقي أن يقال يعني <تصفيق> هو قال ثلاثا فاكثر يعني على اعتبار ايه على اعتبار الظاهر المتبادل فوفصر أم بالظاهر المتبادل يورد بقى بعد ذلك إشكاه طيب إذا كنا اثنتين فوفصر يعني بالظاهر المتبادر إلى الذهن فالظاهر هو إن كنا نشان فوق اثنتين يعني ثلاثا فأكثر وليس حصر للحكم فيها هو تبايا يفصل هذا نعم بقي أن يقال من أين يستفاد أن للابنتين السنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك فالجواب أنه يستفاد من قوله وإن كانت واحدة فلهم نص فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقر الفرض عن النص ولا سم بعده إلا سلسان نعم هذا وجه القول شوف سبحان الله شوف العلماء الراسخون وبعدين آيات الله سبحانه وتعالى فيها ما هو ظاهر الدلالة وفيما يخفى سيعلم أهل العلم آه الراسخون ومع لم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فالراسخ يتدبر مثل هذه الأشياء فيبقى في كتاب الله سبحانه وتعالى مع وضوح الحمد لله المعنى في كثير من آية يبقى المجال أهل العلمي الذين ينظرون بهذا النظر طيب احنا عندنا فوق النصف الثلثين ما في فرض بين النصف والثلثين انما فوق النصف الثلثان فإن كانت الوحيدة لها النصف وعند النصف يقول ان كنا إذا فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فإن كانت الوحيدة لها النصف فلا شيء فوق النصف إلا الثلثان يبقى إذا زادت عن الواحدة يبقى لها الثلثان طيب دي بالنسبة للتوجيه الأول نعم وأيضا فقوله للذكر مثل حظ الانثيين اذا خلف فبنا وبنتا فان الابن له الثلثان وقد اخبر الله انه مثل حظ الانثيين فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين نعم عن الابن مع البنت الابن ياخذ كام الثلثين لان من ثلاثه الابن ياخذ اثنين والبنت ياخذ ايه واحد طيب طالما الولد الواحد بياخد الثلثين يبقى البنتين ايغدوا ايضا الثلثين عند عدم وجود هذا الولد الآيه الذكر يبقى بالقياس على هذا ايضا نعم وايضا فان البنت اذا اخذت الثلث مع اخيها وهو ازيد ضررا عليها من اختها فاخذها له مع اختها من باب اولى واحرى و... وأيضاً وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرار نعم يعني عمقو بنت بنت تأخذ تلك بكذا تلتين مع أختها ده أولى وأرفق بها بدلا من كون تأخذ الثلث مع الولد فكون تأخذ ثلث مع الولد فمن باب أولى تاخذ الثلث مع البنت وايضا وايضا فان قوله تعالى في الاختين فان قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نص في الاختين الثنتين فاذا كانت اختان الثنتان مع بعضهما ياخذان الثلثين والابنتان مع قربين من ذا اولى واحرى وهذا يعني من اقوى الاوجه في هذا من اقوى الاوجه ان الله سبحانه وتعالى نص على الاختين وان لهما الثلثين مع بعدهما فكيف لا يكون ذلك في الابنتين مع قربهما نعم وقد أعطى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سعد الثلثين كما في الصحيح. طبعا هذا النص بيقطع. النص قاطع. لكن مراد الشيخ الكلام على الآية حول قول الله سبحانه وتعالى فوق. فدل هذا على أن كتاب الله سبحانه وتعالى منه آيات تحتاج إلى التأمل وعند التأمل لا نجد معارضة بين آية. ولا بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل من نظر في كتاب الله فبدأ له شيء من هذا التعارض عاد فائنا في النص أو راد له أو مدعيا النسخ وانما ينبغي أن يلجأ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي الحرب الآن وإن لا وإذا لا يراجعون الحرب الآن التي تجدونها من العقلانيين وهي الحرب ضد النصوص ينظر الواحد إلى النص فإذا نظر إلى النص مثلا عجز وعجز عن فهمه أو إن شئت فقول قصد أن يشكك في النص ولو قد يكون عالما بوجه الصحيح فيعمد إلى إبطال كثير من النصوص لانها تخالف, إيه؟ تخالف عقله تخالف عقله ويعارض بين النصوص القرآن وبين نصوص السنة كمثلا رد حديث أن ذية المرأة نصف ديه الرجل نصف دية الرجل على اعتبار القصاص انه الرجل يقتل بالمراه يبقى تكون الديه واحده طب النص فيها النص ان ديه المراه نصيبها راجل لا لا لا هذا يخالف العقل الله يقول يا اولاد ما كتب عليكم القصاص الا في الحروب الحر العبد بالعبد والانثى بالانثى طب الرجل والمراه في القصاص يبقى زي المراه ايضا المراه مثل الرجل فين في الديه فيرد يرد هذا ولا يأتي إلى كلام أهل العلم أو إلى النصوص الشرعي كذلك حديثها كثيرة زي حديث طاقئ موسى لعين ملك الموت فإذا عجز عن فهم ذلك بالمعنى الصحيح من كلام الشراح عمد إلى رد هذه النصوص ولو كانت في البخاري أو مسلم فأفقت وعيبة البخاري أو مسلم بمثل هذا الأمر فكلما عجز واحد عن النظر إلى النصوص نظر العلماء لجأ إلى رد, إيه؟ إلى رد هذه النصوص واستعال معركة بين هذه النصوص وحتى يريح رأسه فينحي هذه النصوص جانبا أو بعضها جانبا أو غير ذلك كما أنه يوجد أيضا منهم من إذا عجز عن العمل بمسألة أو بيان الصواب مثلا في مسألة لجأ إلى افتعال أيضا أن مسألة خلافية يعني مثلا إذا بان الحق في مسألة وادلة الحق في مسألة وفي الخلاف ولو ضعيف يقول مسألة خلافية والناس مخيرون في مسائل الخلاف بين أن يختاروا هذا القول وهذا القول ولا تحجر على الناس ويعدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مثل هذه القواعد التي عباءات واسعة للأسف الشديد عباءات واسعة عمد إليها أولئي المغرضون وقد أكثر من هذا محمد الغزال في كتابه السيء جدا في هذا العصر دوما أسوأ ما في هذا العصر وهو الموسوم بالسنة بين أهل الفقه وأهل الحديث والحقيقة هي الضلالات وليست السنة لما هي الضلالات والافتراضات العقلية التي وضعها هذا الرجل الحانق على المحدثين والذي لم يرع حرمة لهم لا بخاري ولا مسلم وراجع مثل هذا الكتاب تجد بلاوة سوداء لا زرقاء تجد بلاوة سوداء في هذا الكتاب من أول ما تطلع على مقدمته فتجد حمقا على المحدثين ويريد هو أن يصل بهذا الكتاب إلى معلومة واحدة يريد أن يعلمها الأمة ولا يرى شبابا يتبنى يتبن خلافها ألا وهي أن المحدثين هؤلاء ما هم إلا ببغوات يرددون ألفاظا لا يعون معناها ولا يضرون ما فيها حتى وضعوا في دواوين السنة ما يطعن في الإسلام ما يطعن في الإسلام ثم يحيي كل استثار ورد من الصحابة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه جرأة في معارضة النصوص مثل قول فانظروا إلى جرأة هذه الحميراء يعني عائشة ويتراجع النبي في خبر إن الميت يعدد به أو كذا فيحيي مثل هذه النفوس مثلا مع أن عائشة رضي الله عنها إنما ولم تعترض عائشة رضي الله عنها وكما قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عدف فقالت يا رسول الله أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا ينسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض يعني ليس الذي تقصدينه أو لا الذي أقصده من قولي من نوقش الحساب عذب وجعل يأتي بأحاديث البخاري ومسلم زي حديث ذكرناه لإخوانكم في الصباح حديث المطفة في أن الروح تنفخ بعد 120 وعشرين يوم كما المسعود أو أنه بعد والكتابة أو أنه بعد الأربعين أو الخمسة والأربعين تكتب كما في حديث حذيفه ابن اسيد في الصحيح فيقول انظر هذا البخاري ومسلم مصدق من ولا نكذب من ذا جرأة عظيمة جدا على النصوص تكلم بها هذا الرجل في ثنايا هذا الكتاب فكلما عجزوا عن هذا فهم النصوص الشرعية داخل مداخلهم المسمومة في رض كثير من النصوص مع أنهم أدعياء التفتح ومع أنهم أدعياء الاجتهاد ويحملون راية الاجتهاد وأننا لا ينبغي أن نعيش على أقوال ورثناها من, من الأمة السابقة بل يجب أن ننظر النظر المعتبر في القضايا المعصرة وخلافها هكذا يكون النظر بالتعدي على البخاري والتعدي على مسلم بل التعدي على إمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله وتعالى وشيخ الإسلام من فمثل مناقشة في مثل القضية دخول الجن بدنا الإنس فيقول هذا طبعا لا يعقل ولو قال به أحمد محمبل وابن ايه وابن تيمية ابن تيميه ولا احمد يعجبان الغزالي فضلا عن البخاري ومسلم مع انه لا يصل شداء احدهم نصرة لدين الله عز وجل وبيانا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فليس هو ولا امثاله كالقرضاوي وغيره ممن كتب ورقة نصر فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتقد الصحيح ونطر إسلام الأثر وإسلام النص وإسلام السنة وإسلام الاتباع إنما هي عبارة عن نتاج فكري عقلي ملأ به الكتب يبقى ان يكون معروضا على التابع السنة إما أن يُخَد وإما أن يرد فكتاب من اضطرع منكم عليه تبين له فعلا سوء هذا الكتاب وسوء قصد مؤلفه ونقول سوء قصده لأنه أفصح عن ذلك أقفح عن ذلك فهذا أمر بد من بيانه ولا بد من ايضاحه حتى نكون على بينه وقد يقول قائل لو نحينا الدرس مثلا أو عن هذا هذه الكلمة بدلا من أن نذكر هؤلاء وقد أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى فبدلا من أن نذكرهم وأن نتكلم فيهم دعونا نتكلم من في سلامة القلب نقول سلامة القلب قائمة أيضا عن الشياضة عن هذا الدين والذب عن هذا الدين ومنهج سلكه سلفون الصالح وأصلوه ونصروه وأودعوا علما أودعوا في علم خاص اصلا علم خاص وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل فلا بد لكل رجل سنة في عصر من العصور أن يوضح كل من يلبس على الناس دينهم وكل من يطعم في إيمة السنة فأي عرض احنا مش نجيب الإمام احرد وضع الغزالي ولا نجيب ابن تيمية وضع على القرضاوي وما المين يضع على القرضاوي الغذالة من كان يعاصره او من كان بعده بد أن نقوم بمقام قام به احمد او قام به شيخ الاسلام ابن تيمية او قام به إيمة السنة والسنة ليست فيها مجاملات والشريعة ليست فيها مجاملات نوزع المجملات هنا وهناك فكل ما لو قول المسموع لابد أن يبين هذه الضلالات وأظن أن احدا ممن مست السنة شغاف قلبه يمكن أن يقدم عرض هؤلاء على عرض الأئمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إخال رجلا احب السنه ووقرت في قلبه يقدم عرض أحد أحد على الإطلاق ولو كان عرض أبي أو أمه على عرض الائمه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اللي يقف ضد احمد والله ينسفه احنا رحتي انت رحبين. يقف عند احمد او البخاري او مسلم ايه ده هذا امر عجيب امر عجيب. فيوضع مؤلف يفصح الانسان فيه عن قصده وقد بينه واحترم رايه واظهر ذلك ودلل عليه يعني لو يقرا ذلك السذج من المسلمين لعادوا قائلين إذا قرأنا في مسلم هل تقرأوا فين مسلم مسلم عنده حديث ضعيفة وأشياء تخلي في العقل ايه رحيم فين بقاري وهكذا ولهذا الذين يردون الآن وينكرون السنة إنما يعتمدون على كلمات هؤلاء يعتمدون على كلمات هؤلاء فلا ليست هذه من الخلافات الفقية عشان نقول لكل واحد اجتهاده ولا ينبغي طبعا واحد خالفنا ينزل على الركبتين وإحنا نضر نزل على اليدين أو العاقل نمنشاهر بيهم هذا الكتاب السيء طبعا لا, لا يحق لنا واحد يرى الثلاثه يقع ثلاثه يقع لا يحق لنا نحن نتكلم طبعا في لكن واحد يرى ان البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وهؤلاء الائمه إنما يرون احاديث منكره من جهه المعنى ومخالفه العقل هذا خير محقول اصلا ارجع لكلام العلماء ارجع لكلام زي هذا الموضع مثلا سبحان الله شوف نص واضح صريح وإن كنا نساء فاوقت اثنتين فلهن ثلاثة مطار خلاص يعني ثلاثه أو أكثر زي ما الشيخ كتب لكن شوف سبحان الله كيف أن النص مع لفظه الموضوع فاوقت نتيني فاوقت نتيني كيف أن النص لا يمنع أن يأخذ الثنتان هذا أن يأخذ الثنتان إيه أن هذا النصيب أولا بنص السنة النبي صلى الله عليه أعطى ابنتي سعد ابن الربيع هذا نصر واضح وتانيا بهذه الأقيسة اللائقة اللائقة في كل وجه من هذه الأوجه التي ذكرها الشيخ العلامة السعدي وهكذا تسلم بأى الصدور هنا بأى تسلم لإيه الصدور تسلم الصدور بالعلم الصحيح تسلم الصدور بالفهم الصحيح إنما تسلم الصدور بهذا طبعا هذا مستحيل لا تسلم الصدور بالشكوك ولا برد المحكم المتشابه مش برد المتشابه المحكم لا برد المحكم الى المتشابه بل الغاء المحكم في وجه المتشابه وجعل المتشابه دينا ايه دينا جديدا فكما هؤلاء ايضا يجهرون باعتقادهم ولا يهابون البخاري ولا مسلما فكيف نهاب امثال هؤلاء وهم بالنسبة للائمه ائمة امثال الضر لا وزن لهم عند هؤلاء الأئمة والذي له حرمة عندنا صاحب السنة من لم يكن صاحب سنة فلا حرمة له. من لم يرفع السنة ويجعل الأئمة على الرؤوس فلا حرمة له. الصحابة والأئمة الذين رضيت الأمة أعمالهم وقالهم وفتاويهم وتلقتهم بالقبال دون لا يمكن نقرب ناحيتهم ابدا من الذي طاعن في البخاري ومسلح حتى هؤلاء يطعنون أطلا من الأئمة من فهذا مثلك لابد أن يبقى في الوم يا أخوان دعوكم من الورع البارد الورع البارد لا بلاش أصلي لا بعد الشغل يعني الطعن والحاجات دهية يت... لا لا لا هذا مه... ليس طعنا خير قائم علي بل هو دفاع وإلا فكل من قال فيه السلف كذاب وضاع يبقى طعام يبقى ينبغي ان ننحي هذا العلم جانبا وما أفرح الشيطان طبعا لو نحي هذا العلم جانبا لو لم لو لم يقل احد في احد من الامه ان ده كذاب ولا ده وضاع ولا ان ده مبتدع ولا ان ضال ولا ان ده ما أفرح الشيطان يا سلام الشيطان مستهدف هذا الاتجاه وهذا الذي يحب المبتدع ويريد المبتدع الا يتكلم أحد عليه فبينما هؤلاء جميعا أن يفصحون عن أغراضهم سبحان الله ويفصحون عن مرادهم فلا بد لصاحب السنة أيضا أن يفصح عن, عن مراده وأن يفصح عن منهجه وأن يفصح عن بيانه لكن لك أيها المستمع أن تقول شيئا وحيدا وهذا من حقك أن تقول هذا الكلام ثابت فعلا هذا الكلام موجود فعلا هذا الكلام افتراء ولا مطبوع موجود إن كان مطبوعا أو موجودا كل سابقا لي في الكلام في هذا وهذا ايضا امر أي اي انسان امر اخر فلعل الله صلى على توبه خلصا لعل احنا ما لنا دخل ولا نتدخل ولا نقول كما قال الرجل والله لن يغفر الله لك لكن نقول الله عز وجل عليم باحوال عباده عالم بهم يعلم الصرائر وهو يتولى أمر عباده إنما شيء مكتوب موجود مقروء مؤلف وجد من يتبناه صار مدرسة في المسلمين طب من يسقط يا أخوان تسكت أنت آثم كل ما لو قضى على البيان آسم لو سكت آثم يا أخي سبحان الله الذي يأخذ دراهمك ودرانيرك بتقضي إلى المحكمة وبدأت تفع مال حتى تأتي بحقك بحق الصعافة دول وحق الأئمة وحق أئمة السنة واصحاب الحديث لهذا كان في كان المتبعة أعداء لأئمة الحديث بالذات ليه؟ لأن أئمة الحديث هم الذين راووا ما يدفع بداعهم والكيل الأوفى لراوي هذه الأمة وقدمها وهو أبو هريره رضي الله عنه لهذا تجد العصور كلها يتفق مبتدعوها على الطعن في مين؟ في أبو هريره بالذات كتاب لا فان تجاب البواريرا تسلم سنه لتجمع كل هذه الحديث لا يكلم تسلم لا يكلم تكن مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رويت ما رويت هذا طبعا امر ارج يا اخواني ان احنا ننتبه له فرقوا بين لان بعض الناس برضو بعض الناس قد يهون عندك هذا الكلام بل يصرفك عن العلماء الربانيين الذين يقولون أصلاً كلمة الحق وأن يوضحون مثل هذه الأمور بقولهم مثلا يا إما دول من مداخلة يا إما ولك دول بيتعارف الناس يا إما ولك دول ما عندهمش سلامة صدور يا إما دحكة من هذه الأمور لا مدخلي ولا عباسي المهم إنه قول القائل يؤخذ بدليل لك عندي أن تقول هذا الكلام موجود ولا لأ وأنا على يقين لو جئت بكتاب السنة وقرأت عليكم الآن أنا ما أظن أن واحدا ينتهي من مقدمة الكتاب إلا وقد صار ضغط 42 على 22 يعني قد يصل إلى الانفين إن شاء الله أنا ما أظن واحد يعني محب للسنة ومحب للأيام للسنة يمكن أن يتجاوز المقدمة المقدمة بقى فضلا عن الاستدادات العريضة وكأن سبحان الله يعني وحي شيطاني يوشي به أفراد هذه المسائل لا مرات المرأة لا إذن الميت له عذب كأهله لا أطوار النطفة وكذا وكيف أن البخاري ومسلم اختلفوا في الرواية وكذا كيف نفهم إلى غير ذلك من هذه الأشياء فهكذا نفهم وإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن في مطارك كلام في المواريد نحن لا نشد أرحاج طبعا كمان في المواريد وإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلث مطرة يبقى عرفنا الوقت الواحد تاخد كم تاخد النص والاثنين ياخدوك كم الثلثين. ماشي لابد كل واحد ياخد قصة كل واحد ياخد حظه. ايه اللي له النص واني له الثلاثين واني كذا على حسب قسمة الله سبحانه وتعالى ما هنا لا اذا كان في اجماع خلاص ما في الخلاف ما يخالف. اجماع ما يخالف. ايه ما ننتبش شي ثالثا نعم صفي ان يقال فما الفائدة في قوله فوق اثنتين يا سلام يا سلام على العلم شوف التدرج مع وجود النص يعني على طول ممكن نجيب نص ساعد المربيع وخلاص لكن شوف تحليل كلمة فوق يبقى من اربعة ذكر طيب والنصف فوق. بقي ما بقى ان نقول فما فائدة ذكر فوق لماذا لم يذكر الله هنا كما ذكر في الاختين الثلثان وتنتين مسأل هذا العلم نعم قيل الفائدة في ذلك والله اعلم انه ليعلم ان الفرد الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من السنتين فصاعدا نعم يعني يقول فوق اثنتين بدل ما يقول وان كنا اثنتين فلهن ثلثان وان كنا ثلاثا فلهن ثلثان وان كنا اربعا فلهن ثلثان فل... كنا عشرا يبقى حلين على 11 20 نسأل على 21 فخلاص وان كنا فوق اثنتين فوق اثنين يبقى معروف انه اي عدد كائن من السنتين فما فوق فهو ايه داخل فهذا معنى فما فوق او فوقا ودلت الايات الكريمة انه اذا ولد بنت صلب واحدة وبنت ابن او بنات ابن فان لبنت الصلب النص ويبقى من الثلثين الذين فرضهم الله للبنات او بنات الابن السدس اه يعني ليه بنت الابن تاخد السدس مع البنت انت فرضوكو بالثلثة راح من النص يبقى يبقى السدس لبنت الايه الابن نعم فيوقع بنت الابن او بنات الابن ولهذا يسمى هذا السدس تكملة السلسين ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن التي انزل منها وتدل الآية انه متى اصطورق البنات او بنات الابن الثلثين انه يسقط من دونهن من م. بنات الابن لان الله لم يفرض لهن الا الثلثين فمات عن بنتين وبنت ابن ما لقصد بنت الابن ثلث ولا ثلث لا شيء خلاص انت لا ثلثين نعم وقد تم لم يسقطن لازم من ذلك ان يفرض لهن ازيد من الثلثين وهو خلاف النص وكل هذه الاحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد الحمد لله وذل قوله مما ترى أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عطار وأساف وذهب وفضة وغير ذلك حتى البيه التي لم تجد إلا بعد موته وحتى الديون التي في الذمه ثم ذكر ميراث الأبوين فقال ولأبويه أي أبوه وأمه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد اي ولد صلب او ولد ابن ذكرا كان او انثى واحدا او متعددا فاما الام فلا تزيد على السدس مع احد من الاولاد واما الاب فمع الذكور منهم لا يستحق ازيد من السدس فان كان الولد انثى او اناثى ولم يبق بعد الفرض شيء كابوين وابنتين لم يبق له تعصيب وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا نعم يعني الأرض مع الولد الذكر أو الفرع الوارث الذكر هذا له سدس إنما مع الأنثى فهذا يأخذ السدس والباقي إن بقي شيء تعصيبا نعم إنما, إنما الأم لا ترث بله بالتعصيب إنما الأرض هو الذي يرث بالتعطيب نعم لأننا ألحقنا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يبقى نص ليه, ليه تعصيب لا لي الحق بالإناث لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر ومن أولى رجل هنا إلا الأد يبقى يرجع له الباقي تعصيبه. نعم وهو أولى من الأخ والعمل وغيرهما نعم. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلس <تصفيق> أي الباقي للأرض لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأرض يا سلام شوف معاني جميلة سياق جميل باختصار والأبويه كل أحد منهم من فلما يكن له ولد ووارثاه وأبوه فلأمي الثلث يبقى الباقي الثلثة للأب بالمفهوم على بالمفهوم اللي هنودي فيه أو أبوه ولم يذكر غير الأب والأم طيب الأم نص على يبقى الباقي أنتم ثلاثه هذه ألف جنيه وأنتم تقسموا بينكم ألف جنيه بس محمد له خمسمائة يبقى معلوم أن الباقي يكون للإيه للإثنين خمسمائة تقسمون في الخمسمائة ما يقسمونه على ثلاثة الألف كلها وإنما النص خرج بالنصي النص عليه خرج بالنصي والباقي بالمفهوم يكون للباقي نعم وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له بل يرث تعصيبا المال كله نعم وما أبقت الفروض يعني مات عن اب مات عن اب فقط هذا المال كله تعصيب نعم ولكن لو ولد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين فان الزوج او الزوجه ياخذ فرض ثم تاخذ الام ثلث الباقي والاب الباقي تمام وقد دل على ذلك قوله وورثه ابواه فلامه الثلث ثلث ما ورثه الابوان وهو هاتين الصورتين اما سدس في زوج وام واب او ربع في زوجه وام واب فلم تدون الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا العمريتين يتفيه مع الأب والام أحد الزوجين زوج زوج فنخرج نصيب للزوج أو الزوجة اولا والباقي يبقى الام لها الثلث ايه ما بقي نعم ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين ولأن لو اعطينا الام ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو, أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس وهذا لا نظير له فإن المعهود مساواتها للأبي. او اخذه باث ما تأخذه الام نعم فان كان له اخوة بعيدا هذا ثلث الباقي المهم يعني الام تأخذ ثلث الباقي ولا ثلث التركة فهنا الشيخ قال ثلث الباقي حتى لا يقع ما يخالف الاصل العام نعم فان كان له اخوة فلأمه السدس اشقاء شوف باختصار سبحان الله عن ترجح باختصار بسيط سيدة مبسط يعني العمريتين اوضح الشيخ الثلث هل هذا كل من التركة كلها أو يكون من الباقي باسلوب مختصر معا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا وارثين أو محجوبين بالأبي أو الجد لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالوقف فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون ويؤيد أن الحكمة في حجبهم لا عن الثلث لأجل أن يتوفر لهما شيء من المال وهو معدوم والله أعلم ولكن يشرط كونهم إثنين فأكثر ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع وأجيب عن ذلك بان المقصود مجرد التعدد للجمع ويصدق ذلك باثنين تمام يعني اخوه برضو نقول اخوه مثلا طب لو كانوا اثنين فهم اخوان طيب بيحجب الام حجب حرم نقصان من الثلث الى السدس هم اثنين والله يقول اخوه واقل الجمع ثلاثة فنقول اما انا اقل الجمع اثنان على قولي من قال من اقل جمع اثنان او ان المراد التعدد فإذا تعدد والتعدد يبدأ من الإيه من الإثنين يبدأ تعدد من الإثنين نعم وقد يطلق الجمع ويراد, ويراد هذا الإشكال كما كان الإشكال برضو في البنات نعم وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنين كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين وكنا لحكمهم وهم كام اثنان وايضا قول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما جاء علي بن ابي طالب وفاصمة ابنته فقال صلى الله عليه وسلم وقد جاءهما ليلا ألا تصلون في روايه جاء ألا تصليان وجاء ألا تصلون ألا تصلون فيكون قل الجمع ايه ايضا إيه اثنان هذا على قول نعم هذا قول هو اللي نرجحه الشيخ ان يكون الاخوه الورثه ليه الا يكونوا إخوة وارثين لانه المفترض ما تبقي لهم انما اذا كانوا غير وارثين هي ما لها فائده اصلا الحجب هم أصلا غير وارثين غير ورثين يبقى تبقي لهم لكن القول المشهور انهم سواء كانوا وارثين او غير وارثين فانهم يحجبونها نعم وقال في الاخوه للام وان كان رجل يورث ورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فاصطلح لفظ الجمع والمراد به اثنان فكثر بالاجماع فعلى, فعلى هذا لو خلف امنا وابا واخوه كان للام السدس والباقي للأبي فحجبوها عن الثلث ما حجب الاب اياهم الا على الاحتمال الاخر فإن الام الثلث والباقي للابي نعم ثم قال تعالى الاحتمال الاخر ان هو الايه ان دول اصلا محجوبون بالابط وعليه يبقى لا تحجب الام حجب حرمان نقصان على اعتبار غير وارثين وطلعوا ان غير وارثين يبقى لا اثر لهم فين في الحجب نعم. ثم قال تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين اي هذه الفروض والانصباء والمواريث انما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله او للادميين وبعد الوصايا التي قد اوصل الميت بها بعد موته فالباقي عن ذلك هو التركة التي يستحقها الورثة نعم وقدم الوصية مع انها مؤخره عن التاين نعم فائدة بعد ما رتبت الحقوق فاخر شيء ياتي قسمه التركه بعد بعد منته التجهيز بعد تقديم الديون سواء ديون تبع بحق الله او بحق المخلوقين بعد الوصية بعد هذا كل ياتي التقسيم الناس اليوم أول شيء يفعلونه إيه التقسيم أول شيء يفعل التقسيم ثم يأتي بعد ذلك يعني النظر في بعض الديون لو سمحوا لو سمحوا الله آآ آآ أما التقسيم او ترتيب الشارع فإنه يقدم هذه الحقوق اولا طيب هنا قال سبحانه وتعالى من بعد وصيه يوصي بها أو دين يوصي بها أو دين فظاهر اللفظ ان الوصية مقدمة ولا الدين؟ الوصية طيب هل تقدم الوصية على الدين ولا يقدم الدين عن وصية؟ نعم الوصية مع انها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون اخراجها شاقا على الورثة وإلا فالدين مقدمة عليها وتكون من رأس المال تمام <تصفيق> وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فاقل للأجنبي الذي هو غير وارث وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة قال تعالى غير ذلك يعني ما فوق الثلث أو كانت لوارث فما فوق الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة وما كان لوارث لو أب أوصى لولد من أولادي بالثلث فإنه لا تنفذ وصيته إلا أن يجيز الورثة نعم قال تعالى لا العلة في تقديم الوصية في الذكر مع كونها متأخرة في الترتيب الفعل عند قسمة التركات أن النفس تشح بالوصية أما الزين يقول لك لا خلاص أبونا ترك لنا تركة يعني عظيمة فنخشى أن تعلق وكذا بالدين سدد يعني الناس كمين الديون وبعدين أبي أخذ أخذ هذه الديون وانتفع بها إنما الوصية ما انتفع أبي بشيء إنما إخراجوا جزء من ماله ثم من ماله مين من مال الورث أصلا الذين قال إليه صعب عليهم ذلك فالنفس يصعب عليها ان تخرج الوصيه بخلاف الايه بخلاف الدين بخلاف الدين ولهذا نقول الأب إذا أراد أن يجعل قصة من ماله في هذه الأزمان فالأولى الذي جعله وصية إنما يجعله هبة في حياته يعيش تعطي شيئا وتعطي أحدا وتوقف على جهة وتوصل أحد في أعطي في حياتي فإن أحدا لا يشاركك أعطي في حياتي لا يشاركك إنما بعد موتك هذا سيكون أيضا مصارئه بن وبخل من الأبناء وهو الغالب وحد بيعطي حتى الحقوق المنصص عليها فضلا بان واحد يقول وصيه ولهذا يا اخوان اصبحت السماع عن الوصايا والوقف وغير ذلك معدوما في عصرنا يعني ما في واحد قال مثلا طالب علم مثلا قالوا ايه الف جنيه كده خد لك كتب كان يعني واقف كده فدانيين ارض وخد بالك على طول ما تشرب كتب وده من من ابي في حاجات في اشياء الان لم تعد تسمع عنها وصايا اوقات كما انك لم تلقى واحدا قط صائما في كفاره مثلا ظهار او كذا او قتل خطأ هذا غير موجود هذا غير موجود الا مثلا واحد كل مليار انو جد نعم قال تعالى, قال تعالى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فلو رب تقدير الارث الى عقولكم واختياركم لحصل من الضار ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق والاحسن في كل زمان ومكان فلا يدعون اي الاولاد او الوالدين انفع لهم واقرب لحصول مقاصدهم الدينيه والدنيويه فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما أي فرضه الله الذي قد احاط بكل شيء علما واحكم ما شرعه وقدر ما قدره على احسن تقدير لا تستطيع العقول ان تقترح مثل احكام الصالحه الموافقه الموافقه لكل زمان ومكان وحال نعم فياليت قوم يعقلون بدلا من حساب عقول البشر التي جعلوها قوامين وضعية يحاكمون الناس إليها ويضطرون الناس لتحاكم إليها هذا شريعة رب العالمين وما بعد شريعة الله إلا أحكام الجاهلية قال سبحانه حكم الجاهليات يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فجعل الله سبحانه وتعالى الحكم قسمين حكم هو له وحكم آخر وجاهليه ولا تسأل بقى من؟ لفلان من الح من الحكماء لفلان من العقلاء لفلان من ابدا لا تسال فرما ليس حكم الله ولا حكم رسوله فرما فهو حكم جاهليه فهل يصلح الناس هذا مستحيل كيف يصلحني قانون وضعه بشر ورجل ذهنه عقله أضيق من أن يستوعب مصالحه هو هو نفس وأطرق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى التي انزلها الله عز وجل لتكون واقعا عمليا يتحكم الناس إليه ولهذا من لم يحكم بها فأولاك مكاثرون، الظالمون الفاسقون فهذا الإعراض عن حكم الله عز وجل جريمة عظيمة جريمة عظيمة وسوء سوداء في تاريخ هذه الأمة لما استبدلت الأمة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأحكام الوضعيه التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان فالواجب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ورد فيه حكم لله عز وجل وبيان من الله تبارك وتعالى ولهذا اخواني حينما نحن نتكلم في قضية الحكمية انما كلامنا في التكثير بالحكم بهذه الأحكام من عدمه أما مسألة التجريم فهذه لا نختلف فيها أبدا ولا يمكن الإنسان يوالي قط أحكاما وضعية أبدا ولا أن يدعمها ولا أن يزكيها ولا أن يدعي فيها مصاحة هذا مستحيل ولا يقول هذا إلا من رق دينه من رق دينه لكن نحن عند القول بالكفر بها من عدمه وهذا الذي ننافع حوله أيضا مرجعا إلى الشرع بالضوابط الشرعية إنما لا ثمن واحد كما يدعي البعض أو يظن البعض نحن نتكلم هذه المسألة ونحذر من التكفير بلا ضوابط وبالتالي ترتيب الاحكام على ذلك من تغييب السلطان وأنه ليس لولا لو شرعية وبالتالي وجواز الخروج عليه مع القدرة وغير ذلك وبالتالي ذكر المسألة هذه لا دي مرحلة أخرى ما نوافق عليها وهي التي نعنيها بالكلام إذا استدركنا على من قال بالتكفير بغير الضوابط أما يبقى إن التحاكم الى غير الشريعة أو وضع القوانين يتحكم الناس إليها إنها جريمة أو جريمه جريمة ما أحد يقول قط ليست ليس جريمة بل هي جريمة ولا يمكن لمجتمع من المجتمعات أن يسعد ابدا قط إلا بتحكيم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى أما غير شريعة رب العالمين فهي حسالة وهي إحاء شيطان إلى الناس والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة حياة ولكم في جميع الحدود حياة ولكم في شريعة الله سبحانه وتعالى حياة فكيف يسعد قوم أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى والله يقول من أعرض عن ذكر فين له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى فحينما نقف في وجه التكثير بلا ضوابط لا يقال بأننا أننا بذلك اننا بذلك نزكي احكام غير الشريعه أو القوانين الوضعيه طبعا هذا اصلا من قاله يعني وظنه فهو رجل سوء رجل سوء ولا شك ابدا ما ينبغي ان يحكم فينا الا شريعه ربعين وليس هذا للخيره النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير في هذا النبي اتبع ما يوحى ما من من ربك تابع ما يحيى لك من ربك وليس المؤمن ابدا الخيار في هذا وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم انتهت الآية الكلام على الآية طيب نقف عنه.